بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والفارقة وما أدراك ما الفارقة أن ندم الساقبة إن كل نفس لما عليها حافظ فاليوم فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والسرائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصبع إنه لقول وما هو بالهذي إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهن الكافرين أمهلهم رويدا